آه أنا انا انا انا ام الخضر زي انا زي انا بدي اعرفوني انا ام أنا زي انا بدي اعرفوني انا عارفوني وانم والخدو سينابتي عارفوني وانم والحزن وانم والحزن ياللي عني الحزن الدهر بصغر سني وانم والمصايب سلوته من كسر الضيلي يعلم والحسن جني نو هو دمعتي تجرى بعيوني وانا ام المصايب زينه بالحر قضيت العمر حسر بأثر حسر شفت هامة أبوي أولوعة الطبر شفت دمع الإيتام أولوعة الفقر وانا صاب ويلويني يتجارني عيوني وانا مو الخدون وانا في الخدو زين زي بنفسي انا وانام الحزن قد سما يليلو ما هو شفت الحزن متفطر <متحدث> ومسموم شفت مسموما خويي ودي عين مغلو عد من يا خويتي باشر تخلوني وأنم الخدر زي نبتة عرفوني عد من يا خويتي باشر تخلوني وأنم الخدر زي نبتة عرفوني ما نم الخدر زي أجده للعفان الناس وأنا اللي بين خود جد أنا اللي كيف له بعزمه العباس <تصفيق> شلون نمشي سبيه تالي بين الناس <تصفيق> شلون نمشي سبيه تالي بين الناس أقوم عباس عدوان اللي يضروني عالم والخذل انتو تعرفوني عالم والخدر زينا Aamulla syötiin mehiläinen juuri. Aamulla muutamme elämää ja صايب عمر خمس سنين وأنا المادم اعتفارة جثة نعوان أحير مني أن حزني لو اكشف مني شفت في الشمر من ويريد دحسي في في من حزوري دحسين وقبل نحره يا دهر وانا وان يا دهر وانا بصوت الرادود الحسيني علي الدراجي كلمات الشاعر موسى البديري الإخراج والهندسة الصوتية أحمد الحميداوي وعلي الدراجي تم التسجيل في استوديو ريحانة المصطفى ونسألكم الدعاء